مع حاشة بن قاسم رحمه الله تعالى وكنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده وهذه الباب العشرون من أبواب كتاب التوحيد باب ما جاء من التغليظ غلظ يغلظ تغنيضا إذا شدد المراد به التشديد بذكر الوعيد فيما يتعلق على على ما ذكر باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عبد الله يعني تعلقت العبادة بالله تعالى وهو موحد مخلص لكنه وقع في في بدعة عبد الله يعني لم يعبد غيره وإنما عمل عملا صالحا عند قبر رجل صالح والمصنف رحمه تعالى هنا أطلق عبد الله والحديث التي ذكره فيما يتعلق به بالصلاة حديث يكون من باب القياس لأن الخاص كما مر معنا مرارا الخاص المعلل يعم أو لا الخاص المعلل يعم ولذلك العموم نوعان عموم اللفظي وعموم معنوي عموم اللفظي هذا الذي يذكره أهل فيما يتعلق به أسماء الموصولة وأسماء الشرط وكل الى اخره هنئذ يكون عاما باعتبار اللفظ باعتبار اللفظ قد افلح المؤمنون المؤمنون هذا عام عام بماذا بلفظه لان ال هذه منصوله دخلت على المشتق وأل الداخل على المشتق تعم حنيذ يعم افرادا لا لها البتة والعموم هنا يعتبر عموما لفظيا وقد يكون عموما معنويا باعتبار أن يكون الحكم معلقا على خاص ليس على لفظ عام ولكنه معلل حينئذ تاتي القاعده الشهيره وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدم هذا المراد به ان الحكم يدور مع علته يدور مع علته مع كون العله هذه ذكرت مع خاص فلا يدور مع الخاص وإنما يدور مع معله الخاص وفرق بينه النوعين الحكم يدور مع وجودا وعدما الحاصل أن العموم نوعان عموم لفظي وعموم معنوي هنا فيه عموم معنوي لان المصنف ذكر ما يتعلق به بالصلات حينئذ هو معلل او لا معلل لانه اذا صلى عند قبر رجل صالح حينئذ يفضي لماذا؟ ماذا يفضي لا الوقوع في الشرك وهل هذا خاص بالصلاه الجواب لا ولو قرأ القران ولو سبح ولو دع الله تعالى لو فعل ما فعل من العبادات كلها قد قد تفضل الوقوع فيه في الشرك حينئذ لما كان الحكم معللا المصنف رحمه تعالى فقال باب ما جاء من التغريض في من أي في الذي عبد الله ولم يعبد غيره عبد الله أي عمل عملا تعبد لله به مطلقا من صلاة أو قراءة القرآن أو صدق أو غير ذلك والحديث الوارده في الباب في الصلاه فكأن المصنف رحمه الله تعالى قاس غيرها عليها والعله هي التي ذكرناها الدليل الخاص المعلل حينئذ يعم بعموم العله لا يعم بذاته وانما يعم بعموم العله قال في من عبد الله عند قبر رجل صالح هذا رجل صالح اترازا على المراه الصالح أو لا هذه ليس المراد به باعتباري أن الحكم يكون له مفهوم له يعني اللفظ هذا لا مفهوم له رجل يعني لو كان صبيا لو كانت امرأة جازة قل له انما المراد به باعتباره الغالب والحكم قد يعلق على الذكور رجال ويعم النساء رجل صالح فكيف إذا عبده كذلك صالح لو كان فاسد إذا كان رجلا صالحا وحنيذي نكون بدعه فكيف بالرجل غير الصالح ما أولى ولو كان مسلما فكيف بكافر؟ لأنه قد يعبد الكافر فعنئذ نقول هذا يكون من باب أولى واحرى فكيف إذا عبده؟ يعني ترقى عن عبادة الله تعالى التي اوقعها على وجه البدعة فعبد القبر ذاته وقوله فكيف إذا عبده؟ ضمير هنا يحتمل أنه يعود إلى القبر أو إلى الرجل الصالح فهو محتمل لهذا وذاك وكلاهما شرك لأنه إذا عبد القبر وكذلك عبد غير الله تعالى وإذا عبد الرجل الصالح كذلك عبد غير الله تعالى فالمقصود حينئذ ماذا أنه ترقى عن البدعة إلى درجة أعظم وهي الوقوع في الشرك فكيف إذا عبده حينئذ نكون أشد وأعظم تغليضا فإذا كان العابد لله تعالى الموحد إذا تلبس بعبادة أي كانت هذه العبادة عند قبر رجل صالح وعبد الله تعالى جاء التغليظ في ذلك فكيف حينئذ لو توجه بهذه العبادات إلى المقبور نفسه فوقع في ماذا؟ في الشرك الأكبر فكيف إذا عبده؟ يعني فكيف إذا وقع في الشرك الأكبر كأنه ذكر أول ما يتعلق بالبدعة وأن الأدلة قد دلت على غلظه والتغليظ كذلك فيما, فيما تلبس بهذه البدعة وهو ماذا؟ وهو لا زهل في دائرة الإسلام فكيف إذا وقع في الشرك الأكبر وفارق الإسلام؟ قال المحشي هنا رحمه الله تعالى أي باب ذكر ما ورد في النصوص من التغليظ والتهديد تغليظ التشديد والمراد به ما يتعلق به بالتهديد يعني النصوص تتعلق به ما يترتب عليه من العقاب في الآخرة والوعيد الشديد على من يعبد الله عند قبر رجل صالح يعبد الله عند قبر رجل صالح مع أنه أي هذا العابد الذي عبد الله تعالى مع أنه لا يقصد إلا الله ولم يقصد صاحب القبر يعني لم يصرف العبادة لغير الله تعالى بل أخلص العبادة لله وحده دون ما سوى وحينئذ يكون ماذا؟ يكون الذي تخلف من شرطي صحة العبادة المتابعة وأما الاخلاص فهو كائن على ما هو عليه قال مع أنه لا يقصد إلا الله ومع كونه معصية فهو وسيلة وذريعة من أعظم الوسائل والذرائع إلى الشرك الى إلى الشرك حينئذ يكون الحكم قد دل عليه من جهتين النص الخاص والقاعدة العامة والقاعدة العامة وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فكل وسيلة هذه القاعدة هنا وفي غيره كل وسيلة الى للوقوع في الشرك الأكبر فهي؟, فهي, محرمة. فهي محرمة ثم قد يكون هذه الوسيلة ماذا قد يحكم عليها بكونها شركا أصغر وقد يحكم عليها بكونها بدعه وقد يحكم عليها بكونها معصيه تختلف ليس لها ماذا ليس لها حكم مضطرد في كل ما يوصل الى الى الشرك الاكبر يكون شركا اصغر لا وانما قد يكون ماذا قد يكون معصيه وقد يكون بدعه قد يكون معصية وقد يكون بدعه قال فهو وسيله وذريعه من اعظم الوسائل من اعظم الوسائل والذرائع الى الشرك يعني الاكبر وقد أبدى صلى الله عليه وسلم واعاد وكرر وغلظ في ذلك فكيف إذا عبد الرجل الصالح في ذلك المشر إليه ما هو عبادة الله تعالى عند قبر رجل صالح يعني ايقاع العبادة على هذا الوجه فكيف إذا عبد الرجل الصالح فإنه أحق واولى بما هو أعظم من, من هذا التغليظ وما يتعلق بالنصوص الواردة في الشرك الأكبر إن الله لا يغفر أن به إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إلى آخر الآيات الواردة وكذلك الأحاديث في بيان غلظ ما يتعلق به الشرك الأكبر ولذلك هو المصلِّف رحمه الله تعالى المحشي عاد الضمير في قول فكيف إذا عبده أي عبد الرجل الصالح لأن النفوس إنما تتعلق بماذا تتعلق بالأولياء كما يقال حينئذ المراد به ماذا فكيف إذا عبده أي عبد الرجل الصالح قال رحمه الله تعالى فإنه أحق وأولى بما هو أعظم من هذا التغليق والمقصود أنه إذا كانت عبادة الله عند القبور منهيا عنها ومغلظا فيها فكيف بعبادة صاحب القبر؟ فإن ذلك شرك أكبر شرك أكبر بالاجماع وعبادة الله عنده أي عند ذلك القبر وسيلة مفضية إلى عبادته عبادته بذاته حينئذ نكون قد وقع في الشرك الأكبر وكل ما أدى كل ما أدى ما هذه مفصولة؟ هذه غير كل ما صحيح؟ كل ما كل ما كل الذي هذه موصولة كل ما أدى إلى محرم فهو محرم فإن الوسائل لها حكم الغايات فوسائل الشرك محرمته لأنها تؤدي إليه إلى الوقوع فيه في الشرك الأكبر ولما رأى المصنف قدس الله روحه تهافت الناس تهافت الناس يعني شدة إقبالهم تهافت الناس على عبادة القبور في زمانه وفي أزمنة قبل ذلك وبعده تهافت الناس على عبادة القبور نوع التحذير من الافتتان بالقبور وأخرجه في أبواب مختلفة ولذلك الأبواب هنا متشابهه وبعضه يشرح ماذا يشرح بعضا ولذلك ذكر في الباب السادس أن شرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب فكل باب يأتي بعد الباب السادس فهو شرح ليبا بتفسير التوحيد وشهاده ان لا اله الا الله ولذلك فيها شيء من التكرار وهو حسن تكرار في هذا المقام حسن مطلوب شرعا لماذا لانه ينوع المسائل وكذلك ينوع الشروحات والايضاحات المتعلقه بالمسائل فتاتي ابواب مختلفة في الالفاظ مؤدها واحد وتاتي كذلك ادله مختلفه حينئذ كلما نظر فيها الناظر حينئذ ازداد إيضاحة لي للتوحيد وهذا مهم أن النظر يكون في التوحيد بتعدد ادلته ولا يقتصر الطالب على ماذا على شيء معين ثم بعد ذلك يترك دراسة التوحيد هذا غلط لأنه يدخل عليه حينيذ ماذا ما هو في غنى عنه سيما فيما يتعلق من الأمور العصرية في هذا الزمان قال رحمه تعالى وأخرجه في أبواب مختلفة, مختلفة ليكون أوقع في القلوب وأحسن في التعليم وأعظم في الترهيب وأبلغ في بالتحذير يعني هذه المعاني كلها نوع الأبواب فلا يقول أن قائل أن بعض الأبواب مكررة ما الفائدة منها ولا لا توحيد هذا لذا القران كله في ماذا في التوحيد من أوله إلى آخره فتاتي قصة نوح وتكرر في مواضع وتأتي قصة موسى وتكرر في مواضع والدعوة هي الدعوة والمدعو هو المدعو حليذ النتيجة ما هي أن المراد بذلك التأكيد وغرس هذه المعاني فيه في النفوس قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن عائشه رضي الله عنها اي في الصحيحين ان ام سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسه رأتها بي بارض الحبش قال هنا ام سلمة هي هند بنت ابي اميه بن المغيره بن عبد الله بن عمرو بن المخزوم قرشيه المخزوميه القرشيه من رفع المخزوميه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلم وكانت قد هاجرت مع أبي سلم إلى الحبشة وتوفيت سنة سنتين وستين قال والكنيسة كني كني وعليه بفتح الكاف كنيسة قال بفتح الكاف كنيسة فعيله بفتح الكاف وكسر النون قال على وزن فعيله جيد متعبد النصارى أو معبد النصارى متعبد أي المكان الذي يتعبد فيه النصارى يسمى ماذا يسمى كنيستة متعبد النصارى معبد النصارى وفي رواية يقال لها ماريه اسمها وفيه أن أم سلمة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيحين حديث والمصنف رحمه تعالى قال في الصحيح وعرفنا أن هذا الصلاح لي المصنف رحمه تعالى ومراده أن الحديث ثابت ثم سواء كان في الصحيحين أو في أحدهما هذا لا يضر صحيح أو لا يعني ليس فيه زيادة علم نعم قد يكون فيه ما يتعلق به باليقين أكثر لكن الحجة تثبت بماذا بكونه ثابتا سواء كان في الصحيح في الصحيحين أو في أحدهما أو كان صحيحا عند غيرهما عين العبره بماذا بثبوت الحديث من حيث السند وكذلك من حيث المتف لذلك يأتي بهذا العبارة من باب الاختصار من باب الاختصار قال وهو في الصحيحين فلا يعترض على المصنف رحمه في يقول قصر في ذلك قصر فيه بذلك ويمكن من جهة اللغة أن نقول ماذا بالصحيح الصحيح صحيح هذا فعيل صحيح أو لا فدخلت عليه ال حين ذي لا يدل على الإفراد لا يدل على, على الإفراد ولا مانع أن يحمل على هذا المعنى فقول بالصحيح أي الصحيحي وهو آتم في لغة العرب إذا لا إشكال في تعبيره به بالصحيح إذا عارض معارض فنخرجه على هذه اللغة وهو في الصحيحين وفيهما أي في الصحيحين أيضا أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأتها بالحبشة فيها تصاوير فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال هنا وما فيها من الصور وما فيها من الصور أي وذكرت له للنبي صلى الله عليه وسلم ما فيها من تلك الصور وفي رواية وذكرتا يعني أم حبيبة أم مسلمة سواء كان سلمة فقط أو مع أم حبيبة وفي رواية ذكرت له من حسنها وتصاوير فيها يعني جميلة فأثنت أو أثنت على هذه الكنيسة بالجمال وهذا لا إشكال فيه باعتبار ماذا ليس الجمال المعنوي الذي يتعلق بالتعبد وإنما من حيث المنظر حسنها قاله وذكرت له من حسنها وتصاوير فيها تصاويرة فيها أي في هذه الكنيسة والظاهر أن هذه الصور مجسمة والظاهر أنها صور مجسمة وتمثيل منصوبة قال فقال أولئك قال النبي صلى الله عليه وسلم لام سلم أولئك, أولئك أولئك أولئك هذا خطاب للمؤنث أولئك جائز كذلك لكن يراد به الجنس أولئك الخطاب زيد أنت أنت بينهما فرق أم لا أنت أنت بينهما فرق ليس في جملة واحدة لكن في الاستعمال أنت هذا للمذكر أنت للمؤنث لك لك هذا للمذكر لك, لك للمؤنث لكن إذا جاء في استعماله للمؤنث لك واضح أولئك واضح أولئك حينئذ إذا خوطب به المؤنث فنخرجه على ماذا؟ على أن المراد به الجنس والجنس مذكر يعني أولئك المشار له المخاطة من حيث هو مخاطة هذا المراد به المخاطب من حيث هو مخاطب بقطع النظر عن كونه مذكرا أو أو مؤنثا والمخاطب من حيث هو مخاطب مذكر أو مؤنث مذكر حينئذ قال أولئك هذه روايتان قال هنا أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو أو هذه للشك من الراوي أو العبد الصالح الرجل الصالح أو العبد الصالح هل يختلف الحكم الشرعي الجواب لا وإنما اراد أن يتورع فيما يتعلق بالروايه من باب التأكيد في أن الرواية بالمعنى أراد أن يتقرب إلى اللفظ بذاته حينئذ الرجل العبد الصالح وصف لكل منهما سواء كان عبدا أو كان رجلا قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح وقال العبد الصالح بنوا على قبره على قبر الرجل الصالح مسجدا قال محشي أي موضعا للعبادة بنوا مسجدا بنوا لما قال بنوا دل على ماذا على أن المراد به البناء والا المسجد أعم من ذلك مسجد في فيما يتعلق بهذا النصوص كما يأتي بكلام التيمير رحمه الله أعم من كونه ماذا بكونه بناء اذ كل من صلى في موضع فقد اتخذ ذلك الموضع مسجدا وجعلت لي الأرض مسجدا وطهو مسجدا باعتبار ماذا باعتبار أن مسجد مفعل والآصل فيه مسجد هذا الآصل لكنه استعمل بمفعل حين يدي مسجد هذا موضع للسجود فكل من سجد على أرض فقد اتخذ تلك الأرض ماذا مسجدا هذا من حيث المعنى اللغوي, من حيث المعنى اللغوي وقد يراد كذلك فيه هذه المعنى لكن لما قال هنا ماذا بانه معلوم أن البناء إنما يكون بماذا بالمسجد المعهود, بالمسجد المعهود قال هنا أي موضع للعبادة وإن لم يسمى مسجدا هذا باعتباري اليهود والنصارى يعني بنوا مسجدا اراد النبي صلى الله عليه وسلم التقريب والا هو لا يسمى مسجدا عندهم وانما يسمى ماذا يسمى كنيسه مثلا حينئذ المؤده واحد المؤدى واحد قال وان لم يسمى مسجدا كالكنائس والمشاهد وأولئك بكسر الكاف خطاب للمرأة وذكر هذا فقط ويجوز الفتح باعتبار ماذا باعتبار الجنس أولئك أولئك والرجل الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده جمع بين الحقين حق الله تعالى وحق عباده وفيه اي في هذا الحديث من قوله او لما اتى بأو فيه التحري في الرواية وجواز الروايه ها بالمعنى جو جواز الروايه بالمعنى يعني يحفظ المعنى ويعبر عنه بما يقارب اللفظه المعنى يكون ماذا مؤدا محفوظ الذي يحفظ المعنى وإنما ماذا يأتي بعبارات مغايرة للنص لكنها تؤدي نفس المعنى تؤدي نفس المعنى بحيث لا يزيد ولا ينقص ولا يتغير الحكم بالزيادة أو النقصان ولا بد أن, أن يأتي بالمعنى كما هو وإلا صار تبديلا وتغييرا وجواز الرواية بالمعنى لمن يحسن ذلك صفة كاشفه أو للاحتراز صفه كاشفه يعني الذي لا يحسن ممكن ان يروي بالمعنى هذا معنى كاشف او للاعتراس للاحتراز اذن جواز الروايه بالمعنى ليست على اطلاقها ليست على على إطلاقها وانما الذي يحسن ان يبدل لفظا بلفظ وهذا يحتاج الى تعلم او لا الى تعلم يعني اهل اللغه هم الذين يحسنون ماذا ان ياتوا بلفظ بديلا عن لفظ يؤدي المعنى ولا يغير ولا ولا يغير هذا يدل على أن الرواية بالمعنى ليست بالهين كما قد يظن بعض الناس انه يأتي به تعبير من عنده أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو بالمعنى إلى خير قل لا, لا يجوز شرع الأصل المنع الأصل المنع إلا لمن كان يقوى على أن يعبر عن المعنى الذي فهمه ولم يحفظ اللفظ الذي دل عليه بلفظ قريب من ذلك اللفظ هذا الذي يكون قيدا عند جماهير أهل العلم ولذلك قال لمن يحسن ذلك أما الذي لا يحسن فلا يجوز له أن يروي إلا باللفظ لا يجوز أن يروي إلا إلا قال رحمه الله تعالى هنا أو قال في الحديث بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور وصوروا فيه تلك الصور اقرب أنها صورة ذلك الرجل الصالح على ظاهر النص هنا وقد يضيفون إليها كذلك صورا لبعض الصالحين وصوروا فيه يعني في المسجد الذي بنوا على قبر العبد الصالح صوروا فيه صورا قال صوروا فيه تلك الصور وقد يزيدون عليه قال بكسر الكاف ايضا تلك تلك تلك بيبلكسر تلك بكسر الكافة أيضا وتفتح كالماضية لم يذكر في الماضي الفتح كذلك وتفتح كالماضية وإنما ذكره الثاني وزاد عليه لغة عليذ أضافها إلى الأولى وتفتح كالماضية والإشارة بقول تلك تي لأن الحرف حرف نعم. اسم الإشارة هو تي. تي واللام هذه زائده للبعد والكاف للخطاء هذه ثلاث كلمات, ثلاث كلمات. تي هذا اسم واللام حرف معنى والكاف حرف معنى إذا مركب من ماذا من اسم وحرفين والتركيب قد يكون من اسمين وقد يكون من اسم وحرف وقد يكون من اسم وحرفين قال هنا والإشارة إلى ما ذكرت له أم سلمة أم حبيبة من التصاوير التي في تلك الكنيسة كما في بعض الفاظ الحديث فذكرت من حسنها وتصاوير فيها ذكرهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هؤلاء على وجه العيب والذم والإشانة إشانة يعني النقص شانه يعني نقصه هذا الذي يدل عليه ظاهر اللفظ قال أولئك شرار الخلق عند الله شرار بكسر الشين جمع شر عاصله أشر أفعل التفضيل وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخيار منه وأشر الاصل ماذا أخير حين باب التسهيل والتخفيف للسان العرب حذف الهمزة وقالوا خير وأصله أخيار وشر أصله أشر ما بالتخفيف حذف الهمزه من كل منهما قال شرار فعال بكسر, بكسر الشين جمع شر كالخيار جمع خير وانما سموا بذلك لضلالهم لماذا وصفهم بكونهم شرار الخلق لضلالهم وسنهم لمن بعدهم الغلو في قبور صالحيهم حتى أضى بهم ذلك الغلو إلى عبادتها إلى عبادتها يعني الغلو الذي يفضي إلى الشرك الأكبر أعظم أنواع الغلو ليس كل غلو يكون ماذا يكون مفضيا إلى الشرك الأكبر ولذلك قلنا الغلو في اصل إياكم الغلو الذي هو مجاوزة الحد في المدح أو القدح العاصل فيه التحريم أصل فيه التحريم ولا يصح أن نقول ماذا أنه شرك أصغر ليس كل ما كان وسيلة إلى الشرك الاكبر يكون, يكون شركا أصغر بل لابد من؟ ضابط الشرك الاصغر وهو أحد أمرين أن يطلق الشرع عليه لفظ الشرك ثانيا ينظر فيه باعتبار المعنى باعتبار المعنى ان أخاف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر فسئل عنه فقال الرياء إذا يسير الرياء شرك او لا شرك دل عليه اللفظ دل عليه اللفظ ما شاء الله وشئت شرك اصغر ام لا شرك اصغر هل سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا أصغر الجواب لكن علله علله بماذا أجعلتني لله ندا هذا إنكار فدل ذلك على أن هذا فيه ماذا أن هذا فيه تنديد الذي هو المساواه فيه في المشيئة قال ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا إذا الشرك الأصغر يكون فيه تنديد كما أن الشرك الأكبر يكون فيه فيه تنديد والفرق بينهما أن الشرك الأكبر يكون فيه التنديد المطلق من كل وجه مساوى تشبيه المخلوق بالخالة وأما الشرك الأصغر فيكون فيه مطلق التنديد لا يصل إلى التعبد وصرف العبادة لغير الله تعالى قال هنا وسلم لمن بعدهم الغلو في قبور صالحيهم حتى أفضى بهم ذلك الغلو إلى عبادتها إلى الوقوع في الشرك الأكبر قال وهو عام وهو عام هذا الحديث ليس خاصا بمن كان في ذاك الزمان يعني اولئك أولائك ما تذهبوا وبين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أنهم فعلوا وفعلوا وحكم عليهم ووصفهم بماذا بكونهم شرار الخلق هل هذا الحكم خاص بهم ومن فعل فعلا من هذه الأمة يكون من المكرمين الجواب لا وإنما يكون الوصف ماذا الوصف كالوصف متى إذا كان الفعل كالفعل متى ما فعلوا فعلهم فالحكم حينئذ ماذا حكمهم صحيح او لا حكمه حكمهم يعني إذا وقع في الفعل عينه فعلى الشرك نفسه فعل الغلو نفسه حينئذ نكون الحكم واحدا لأن النصوص الشرعية قرآنا وسنة كل ما رتب على فعل في الأمم الماضية وجاء معللا يكون ماذا يكون عاما يكون عاما هكذا القاعدة في بابي ما يتعلق به بالأمم الماضية وهذا مر معنى ما يتعلق باسباب النزول المتعلقه بالآيات النازلة في المشركين هل هي خاصة بالمشركين الذين نزلت فيهم الجواب لا وما نزل في شأن اليهود والنصارى هل هو خاص بهم الجواب لا وإنما من فعل هذا الفعل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكان هذا الفعل مفعولا لليهود أو للنصارى أو للمشركين فما رتبه الله تعالى على أولئك بعين يكون لمن فعله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإلا ما الفائدة من ذكره ما ذكر إلا من أجل أن يتعظ الناس وهو أن يتركوا هذا الفعل حينئذ كل وعيد رتب على فعل أضيف إلى اليهود فمن فعله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الحكم يكون ماذا؟ يكون واحدا وهذا الذي عنه المصنف رحمه الله تعالى وهذه قاعدة مجمع عليها لا خلاف فيها بين اهل العلم أهل أهل ان ما نزل في شان المشركين يعم من فعل فعلهم حينئذ يكون الحكم واحد ولا يذكر اهل العلم ما يتعلق بكون هذه الايات خاصة فلا تعم من فعل فعلهم ولذلك قال ابن تيميه رحمه الله تعالى هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل لا يقوله مسلم ولا, ولا عاقل هذه الايات خاصة بالمشركين أو خاصة باليهود والنصارى قال وهو عام في من فعل فعله من هذه الأمة وهو عام في من فعل فعله من هذه الأمة وأي زجر وأي تغليظ وتقريع وتعيل أبلغ من هذا ليس ثم ما يكون أشد من هذا وهم إنما صوروا صورهم ليتأسوا بهم ليقتدوا بهم من أجل تحريك الهمم والإرادة إلى أن يتعبدوا لله عز وجل فاجتهدوا وابتدعوا فوقعوا في بدعته فدل ذلك على أن الاستحسان ليس لا لابد أن يكون منضبطا بماذا؟ بالشرع هذا قلنا بالاستحسان كاصل. قال وإنما وهم إنما صوروا صورهم ليتاسوا بها ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها يعني كما كما كان الشأن في قوم نوح كما كان الشأن في قوم نوح إبليس هو إبليس وهذه الأفكار هي, هي هي بعينها قال رحمه الله تعالى فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك وأنذر وأبد وأعاد اولا بالبناء على القبور فحرم البناء على القبور وهو مجمع عليه ثم بالتصوير تصوير من حيث هو ها محرم محرم سواء كان بيه تصوير باليد أو النحت أو ما يكون بالتمثيل أو بغيرها أو محرم ثم بكونهم شرار الخلق وصفهم به بهذا الوصف العظيم سدا للذريعة المؤدية الى إلى الشرك مع كون البناء على القبور في نفسه ليس شركه لو جاء جاء وبنى مسجدا على قبر كفره فرا لا لم يكفر ليس ليس الشرك ليس ليس البناء بذاته ماذا ليس كفرا مخرج عن المله صحيح او لا بل هو بدعه بل هو بدعته حينئذ حذر وانذر من هذا الفعل لماذا لكونه وسيلة إلى الوقوع في الشرك لاكم لانه اذا بنى المسجد على القبر عظم ثم قد يكون الناس في اول امرهم على علم بالسبب الذي من أجله قد بني ولا يكون لاجل التعبدي وصرف العبادة لغير الله تعالى فإذا نسي العلم حينئذ جاء من يعبد هذا القبر قال ثم بكونهم شرار الخلق سدا للذريعه المؤدية إلى الشرك وفيه ونحوه ومثل من الأحاديث دلالة ظاهرة على تحريم بناء المساجد على القبور هذا مجمع عليه بين أهل العلم، مجمع عليه بين أهل علم ولذلك إذا بني المسجد على القبر فهو باطل يعني يجب هدمه، ولا يجوز شرعا ولا يقر. ولا يكون مسجدا معتبرا من جهة الشرع فيجب حينئذ هدمه وزخرفتها وإسراجها يعني مما يدل على تحريم الزخرفة وكذلك إسراجها وعبادة الله عندها يعني عند القبور زخرفتها أي زخرفة المقابر وإسراجها إسراجها يعني إشعال النور هذا يكون ماذا؟ يكون محرمة وعبادة الله عندها وكل ذلك من المحرمات وليست في ذاتها شركاً أكبر وإنما هي مفضية إلى الشركة الأكبر فما جاء النص بتعيينه اجتمع فيه دليلان دليل خاص ودليل عام الخاص بالتسمية كقوله في الحديث بنوا على قبره مسجدا وذمهم بذلك ووصفهم بكونهم شرار الخلق وكذلك الدليل العام الذي هو القاعدة أن كل ما أفضل إلى الوقوع في الشرك الاكبر فهو ماذا فهو محرم فاجتمع فيه الدليلات ولذلك هذه كلها مجمع عليها عند العلم في تحريمها قال أو تعليق شيء من الصور عليها لا سيما وقد لعن صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك ما قال رحمه الله تعالى فهؤلاء بعد أن ذكر الحديث قال فهؤلاء جمعوا بين فتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل قال هذا من كلام الشيخ الإسلام التيمية رحمه الله تعالى على الحديث ولعله ذكره في الاقتضاء لم أنسى قال أدرجه المصنف رحمه الله تعالى غير منسوب لم ينسبه لابن تيميه رحمه تعالى لأنه معلوم عند غالب من يقرأ هذا الكتاب أن الشيخ رحمه تعالى إنما يذكر كلاما لابن تيميه رحمه تعالى أو لتلميذه ابن القية ولا يتجاوز هذين الإمامين يعني إذا علق بتعليق اتى بكلام منثور ليس به ايه ولا حديث حينئذ فهو من أو ابن تيميه هذا الاصل هذا هو الاصل قال وعانى رحمه الله أن الذين بنوا هذه الكنيسه جمعوا فيها بين فتنتين ضل بهما كثير من الخلق فاما فتنة القبور فتنة, فتنه أن الذين فتنوا المؤمنين اي صدوهم لان هذه تصد عن عن الحق فأما فتنه القبور فلأنهم افتتنوا بقبور الصالحين وعظموها تعظيما مبتدعا فآله بهم إلى الشرك آله أي رجح بمعنى أن هذا التعظيم صار ماذا صار فتنة حينئذ فتنوا بهذه القبور فآله بهم الأمر إلى ماذا إلى الوقوع في الشرك الأكبر كل ما يوصل إلى المحرم فهو فتنة ولذلك المرأة المتبرجة فتنة صحيح أو لا وكل ما كان كذلك فهو فتنة لانه يوصل إلى الوقوع فيه في المحرم وهنا كذلك ما يتعلق به بتعظيم هذه القبور فهي, فهي فتنه قال رحمه تعالى فال بهم إلى الشرك وأما فتنه التماثيل اي الصور فانهم لما افتتنوا بقبور الصالحين وعظموها وبنوا عليها المساجد وصوروا فيها تلك الصور ال بهم أي رجع بهم الأمر إلى أن عبده يعني كان المنتهى إلى ماذا الى الوقوع في الشرك الأكبر وهاتان الفتنتان هما سبب عبادة الصالحين هما سبب عبادة الصالحين كالات والعزة وود وغيرهما وغيرها يعني غير هذه المذكوره فكل رجل صالح عبد حينيذ نكون بهذا السبب في الاصل ثم بعد ذلك يقلد الناس بعضهم بعضا وقد لا يدري ليس بلازم أن, أن كل من عبد غير الله تعالى أو وقع في الشرك الاكبر لابد بد يكون عالما بهذا الاصل لا وانما قد يكون ذلك معلوما عند من اسس الشرك الأكبر لكن بعد ذلك يقلد الناس بعضهم بعضا ويتوافدون على هذه القبور ولا يدري قد لا يدري من في هذا القبر ولذلك وجد كما قال ابن رحمه تعالى انهم قد ظنوا ان هذا ولي وليس بولي بل قد يكون كافرا بل قد لا يكون في في, في الأرض قبر أصلا وإنما ظن أنه مقبور وانه ولي وعبدوه من دون الله تعالى وليس ثم ماذا وليس ثم مقبور قال وهذه العلة هذه العلة انتبه العلة واجعل معك أصلا وهو أن الشرك حكم شرعي معلل شرك حكم شرعي معلل قال وهذه العلة هي التي لأجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور هذه العله من اجل أن يفضي إلى الوقوع في الشرك الأكبر على القبور وهي التي أوقعت الكثير من الأمم في ذلك يعني في الشرك الأكبر أو فيما هو دونه فيما هو دونه من البدع لأنه إذا بني, القبر إذا بني المسجد على القبر وحصلت البدع هذا كذلك منهي عنه وهذا كذلك يجب هدمه وهذا كذلك يجب حينئذ ماذا منعه وليس المقصود أنه بد أن نقع في الشرك الأكبر وإلا فلا لا كل من هذه الأمور هي منهي عنها ولذلك قال من التغليظ في من عبد رجلا صالحا إذا تغليظ في بدعته فكيف إذا عبده فصار ماذا صار شركا أكبر وكل منها يكون منهيا عنه قال رحمه الله تعالى وهي التي أوقعت الكثير من الأمم في ذلك يعني في الشرك الأكبر أو فيما هو دونه أو فيما هو دونه من الشرك. قال والفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام وأشد لا فرق بينهما, لا فرق بينهما. ولا يجعله ورد أن يبين ماذا أن من المتأخرين من عرف الشرك بأنه عبادة الأصنام فقط عبادة الأصنام وهذا القبر ليس صنما إذا ما يفعل عند القبر ليس شركا أكبر هكذا يقول بعض الصوفية أن الشرك هو عبادة الأصنام فقال وما يفعل وهذا القبر ليس بصنم إذا ما يفعل عند القبور ليس هو الشرك الأكبر ليس هو الشرك الأكبر هذه شبهة رد عليه الشيخ رحمه تعالى في كشف الشبهات قال والفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام وأشد فإن الشرك بقبر رجل يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر وكلب لمتيمية رحمه الله تعالى. يعني تعلق النفوس وطلب النفع ودفع الضر من المقبور الصالح هذا في النفوس أكثر تعلق من شجر أو حجر هو يعلم أن هذا الشجر ماذا لا يقدم لا يؤخر ويعلم أن هذا الحجر كذلك باب اولى لأن الشجر قد تتحرك على وعسى لكن الحجر لا يتحرك هذا الأصل فيه حينئذ تعلقه بماذا بالرجل الصالح أعظم فدل ذلك على أن ما يكون من صرف العبادة للرجل المقبور الذي هو الرجل الصالح آكد في النفوس من صرفها إلى الشجر والحجر قال أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها عند القبور أعظم من تضرعهم عند الأشجار والأحجار ويخشعون ويخضعون ويعبدون عبادة ويعبدون عبادة لا يفعلونها في بيوت الله هذا إن دخلوا بيوت الله تعالى إن صلوا ويلهجون بذكرهم أكثر مما يذكرون الله وينفقون نفائس الأموال في ذلك ولأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادته يعني قطعها مادته يعني كل ما يوصل إلى الوقوع في هذه الفتنة النبي صلى الله عليه وسلم حسمها يعني منعها منعها تنصيصا أو أو تاصيلا تنصيصا بمعنى ماذا يأتي النص بعينه، أو تاصيلا المراد به القواعد العامة التي دلت عليها الشريعة. قال حتى نهى عن الصلاة في المقبرة، صلاة بذاتها في المقبرة هذه منهي عنه وهي باطل على الصحيح وهي باطلة على على الصحيح. كل من صلى داخل مقبرة صلاته لا تنعقد اصلا قال وإذا حتى نهى عن الصلاة في المقبرة، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وإذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بها يعني بالصلاة في تلك البقعة متبركا بها أي يصلي لله لكنه قصد هذه البقعة يظن أن فيها ماذا؟ ها يظن أن فيها شيئا ليس بغيرها، كمن يصلي في المسجد الحرام مثلا كان داخل الحرام حينئذ هو قصد ماذا؟ قصد أن الصلاة في هذا الموضع سبب في مضاعفه أجل الصلاة هو كذلك يصلي عند القبر لاعتقاد ماذا؟ لاعتقاد النفع. ثم عقيدة قال متبركا بها أي متبركا بالصلاة في تلك البقعة. فهذا عين المحاده لو فعل هذا مع كون لم يصلي إلا لله هذا الفعل عين المحاده لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والمخالفة لدينه وابتداع دين لم ياذن الله به. فإن المسلمين قد أجمعوا على ما قد علموه بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها منهي عنها نهي تحريم وهي بدعة وهي باطله وهذا البطلان هذا محل نزاع, محل نزاع وإنما النهي هذا محل وفاق بل جعله من المعلوم من الدين بالضرورة يعني يكون ماذا يكون من المسلمات التي يعلمها العامة والخاصة هذا الأصل في هذا الحكم قال ما قد علموه بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها وأنه لعن من اتخذها مساجدا فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة أسباب الشرك يعني أسباب التي تفضي إلى الشرك واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها فقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليه طوائف عامة مرضا يعمم ما يتعلق بأهل السنة وغيرهم ما يتعلق بأهل السنة وغيرهم قال متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة وصرحوا بتحريم ذلك من أصحاب أحمد ومالك والشافع طائفة اطلقت الكراها ولكن هذا كما قال رحمه الله تعالى يحمل على كراهه التحريم يعني قد يذكر إنسان ماذا يجد في كلام بعض الفقهاء الآسيين متأخرين من أتباع المذاهب الاربعه أن الصلاة في المقابر مكروهه مكروهة عن نص على ماذا على كراهة إذن هي جائزة لكن منهي عنها باعتبار ماذا باعتبار التنزيه لا ماذا لا محرمه محرمة هل هذا هل هذا مطابق لما علم من الدين بالضرورة أنها محرم الجواب لا قال رحمه الله تعالى نعتذر لهؤلاء بأنهم أرادوا ماذا أرادوا الكراهه التي هي كراهه التحريم كما يعبر الأحناف وغيرهم قال وصرحوا بتحريم ذلك ومن أطلق الكراهه منهم فينبغي أن تحمل كراهته على التحريم على أنها محرمة إذن محل وفاق أولاً إجماع بل هو من المعلوم من الدين بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهي تحريم عن الصلاة في المقبرة إذا ورد من كلام أهل العلم ما يخالف ذلك المعلوم من الدين بالضرورة فلا نقول ثم قول أو مخالف أو شاذ إلى خيره بل نحمله على ما يوافق الحق ما أمكنه وإلا غلطه لو لم يمكن عليه إذا غلطه لكن إذا أمكن, إذا أمكن حمله على ما يوافق الحق فهو ماذا؟ فهو المطلوب شرعاً قال فينبغي أن تحمل كراهته على التحريم احسانا للظن بالعلماء انهم لا يخالفون النصوص المتواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم والا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عنه ولعن فعله هكذا اهل العلم بعضهم مع بعض إذا وجدوا قولا يخالف المجمع عليه حينئذ لا بد من ماذا لا بد من التوفيق أن يجعل هذا القول مناسبا أو مطابقاً للمعلوم من الدين بالضرورة إذن فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور لأنه بنوا المساجد عليها وفتنة التماثيل لأنهم صوروا وسمي ذلك فتنة لأنها سبب لصد الناس عن دينه صد الناس عن دينه وكل ما يصد الناس عن دينه فهو ماذا؟ فهو فتنة فهو, فهو فتنة قال رحمه الله تعالى ولهما عنها قالت لما نزل نزل نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طافقا يطرح خميصة له على وجه ولهما أي الشيخين أي للشيخين يعني مقاري ومسلم مع أنه قال في آخر الحديث اخرجاه يعني قدم وأخرج جمع بين امرين عاز الحديث مرتين ولعله سهى أورد التأكيد بعد ذلك وله عنها يعني عائشه عن رضي الله تعالى عنها قالت لما نزل قال نزل بضم النون وكسر الزاي نزل نزل مغير الصيغه مغير الصيغة اي لما نزل به ملك الموت يعني نزل ملك الموت وحذف الفاعل وغير ماذا غير الفعل غير الفعل نزل لما نزل به ملك الموت لقبض روحه الشريفه والملائكة الكرام وروي بالفتح اي لما نزل به الموت نزل به الموت يعني حذف الفاعل حذف الفاعل وقد يجوز حذف الفعل على قلة وفي روايه يعني حذف الفاعل مع بقاء الفعل دون تغيير صيغته دون تغيير بصيغته قال وفي روايه نزلت اي لما حضرت المنية والوفاه وطفق بفتح الطاء وكسر الفاء وتفتح والكسر افصح وبه جاء القن طافقه فعلا طفق طفق طافقه يجوز الوجهان لكن طفق هذا افصح أي جعل اي جعلة طافقه يطرح طافق هذا من افعاله الشروع واسمها مستت تفقه هو النبي صلى الله عليه وسلم ويطرح هذه الجمله خبر جمله خبر قال يطرح خميصه قال والخميصه كساء له اعلام قيل كساء مربع له له اعلام خميصه له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها أي اذا غمته فاحتبس نفاسه عن الخروج كشفها عن وجهه يعني يضع قطاع على على وجهه قد يحتبس ماذا؟ النفس يعني إذن يحتاج إلى كشفها لشدة ما يعالج صلى الله عليه وسلم من كرب الموت قال فقال وهو كذلك وهو كذلك الجملة حالية الواو والحال فقال هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك أي في هذه الحال عند الاحتضار لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا لماذا لعنتم ورسول الله اتخذوا أي لأنهم فالجملة حينئذ ماذا معللة للحكم لعنة الله سواء قيل بأنها جملة خبرية أو خبرية لفظا ومعنى أو قيل هي خبرية لفظا إن معنى وما الفرق بينهما لعنة الله إذا كانت خبرا لفظا المعنى يعني أخبر أن الله تعالى لعنهم فهو خبر وإذا كان المراد أنها خبرية لفظا والمراد بها المعنى فهو دعاء إذن إذا إذا دعا عليهم قد يجاب قد لا يجاب إذا فرق بين بين الجملتين فلعنة الله على اليهود والنصارى هذا يحتمل انها خبرية لفظا معنا أو أن خبرية لفظا إنشائية معنا وجملة اتخذوا هذه اتخذوا كأنه سئل سؤالا فقيل لهم لماذا لعنت فقال لأنهم اتخذ إذن هذا حكم معلل او لا حكم معلل والحكم يدور معلت هذا الاهم هنا الحكم يدور معلته وجودا وعدما اتخذوا قبور انبياء مساجد فلعنهم الله تعالى إذن كل من اتخذ قبر نبي مسجدا ولو كان من هذه الأمة فالحكم هو هو الحكم لعنة الله تعالى عليه صح أو لا الحكم حينئذ يكون ماذا يكون مطردا يعني كلما وجدت العلة فثم الحكم قال اتخذوا قبور أنبيائه مساجد أي أمكن لي للسجود أي قال صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة الحرجة وهي شدة النزعي, شدة النزعي. لشدة اهتمامه واعتنائه بمقام التوحيد يعني المقام مقام شدة وكون يتحدث ويتكلم يبين عليه الصلاة والسلام ما يتعلق به بالتوحيد وصيانة التوحيد يدل على أهمية هذا المقام وخوفه أن يعظم قبره كما فعل من مضى لعنة الله على اليهود والنصارى وفي لوض قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد أي كنائس وبيع كنائس وبيع وأطلق عليها مساجد أطلق عليها مساجد أي يتعبدون ويسجدون فيها لله وإن لم يسموها مساجد فليست العبرة بماذا؟ بالأسماء العبرة بالحقائق صرف العباده لغير الله تعالى شركا شرك آكما. سماه شركا سماه تشفعا سماه توسلا سماه قربة طاعة عبادة العبرة بماذا؟ بالحقائق لا. لا بالأسماء قال وإن لم يسموها مساجد فإن الاعتبار بالمعنى لا بالاسم أن الاعتبار بالمعنى لا بالاسم وليس المراد إذا قيل الاعتبار بالمعنى لا بالاسم أنه يغير الاسم ويلعب بالأسماء لا بل يجب شرعا أن يسمى الإسلام اسلاما يعني مسمى الإسلام يسمى اسلاما ومسمى الشرك يسمى ماذا شركا لا يجوز العدول لكن لو وجد متلاعب من أهل الباطل بالأسماء حليث العبرة بماذا؟ العبرة بالحقيقة بالمعنى لا بالاسم فلو غير أهل الباطل الباطل وجعلوه في أسماء لزخرفة الباطل العبرة بماذا؟ بالمعنى العبرة بالحقيقة وليس المراد هنا ماذا؟ أنه يجوز له أن يصرف الألفاظ عن مسمياتها لا يجوز لا يصح أن يسمي الزكاة الصلاة ولا الصلاة الزكاة لا يجوز هذا يكون يكون مبدلا ولكن النظر هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار أهل الباطل لأنهم وجدوا أنهم يسمون ماذا؟ الأشياء بغير أسمائها قال فان الاعتبار بالمعنى لا بالاسم وفي لفظ لمسلم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد قبور انبيام إذا ليس خاصا بماذا بقبر النبي بل هو عام بل هو عام ومثل ذلك القباب والمشاهد قباب جمع قبة التي تبنى على القبور ومثل ذلك القباب والمشاهد المبنية على قبور الانبياء والصالحين فانما هي المساجد الملعون من بناها على قبورهم وإن لم يسمها من بنها مساجد فافاد أن هذا من أخوف ما خافه صلى الله عليه وسلم على أمته ولولا أنه يقع لما خافه صحيح او لا لولا أنه جائز الوقوع لما خافه على أمة صلى الله عليه وسلم فلو كانت الأمة لن تقع في الشرك وقد علم ذلك شرعا لما خافه على على الأمة صحيح او لا فدل ذلك على ماذا؟ على أن الأمة قد تقع فيما وقعت فيه ماذا؟ اليهود والنصارى ولذلك حذرهم في هذا الموضع ولذلك يبطل حينئذ قول من يقول بأن هذه الأمة لن تقع في الشرك البتة وهذا لا شك أنه باطل ياتي باب خاص بذلك في محله قال رحمه الله تعالى فأفاد أن هذا من أخوى فيما خافه صلى الله عليه وسلم على أمته ولولا أن ضرره عظيم لما ذكره في هذا المقام. وخص قبور الأنبياء مع كون في الرواية الأخرى قال وصالحيه لكن لو قيل بأن هذه الزيادة فيها كلام وخص قبور الأنبياء لأن عكوف الناس على قبور أنبيائهم أعظم فإذا كان ذلك متعلقا بالنبي فمن دونه من باب أولى وأحرى واتخاذها مساجد أشد ولم يكن هذا اللعن في سياق الموت لهذه الطائفتين هكذا لهذه الطائفتين إلا على سبيل التحذير الشديد يعني كونه صلى الله عليه وسلم لعن في هذا الموضع أراد به ماذا تحذير هذه الأمة لئلا تقع أمة في شيء من فعلهم عند قبره عليه الصلاة والسلام فإذا حصل فإن إذن الحكم هو هو الحكم بعينه سواء كان شركا أو كان بدعة فلعنهم على تحري الصلاة عندها فإن كان المصلي لا يصلي إلا لله لأنه ذريعة إلى عبادتها لأنه أي فعل الصلاة عندها ذريعة وسيلة إلى عبادتها فكيف إذا عبدها من باب أولى وأحرى وهذا هو الغاية التي يكون اتخاذ القبور مساردة ذريعة إليها واللعنه ليست مختصة باليهود والنصارى بل تعم من فعل فعله فعل. هذه قاعدة تعم من فعل فعله فالحكم عنئذ يكون ماذا؟ يكون معدا لأن العلة عامة فكلما وردت العلة فثم الحكم فمن فعل الشرك الذي أنكره الله عز وجل على من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم عليهم الشرك الأكبر وسائل الأحكام المتعلقة بالدنيا والآخرة فمن فعل فعلهم في هذه الأمة فالحكم عنيد يكون حكمهم قال يحذر ما صنع ولولا ذلك لأبرز قبر يحذر ما صنع قال هذا من كلام عائشة رضي الله عنها أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى تحذيرا لامته أن يفعل ما فعلت اليهود والنصارى فيقع بهم من اللعنة ما وقع بهم فإنه من الغلو في الأنبياء وأعظم وسائل الشرك قال القرطبي رحمه الله وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها عبادة من في يعني الذي فيه القبور كما كان السبب في عبادة الأصنام يعني لا فرق بين عبادة الأصنام وعبادة القبور لا فرق بينها وإذا قيل عبادة الأصنام فهي عبادة الأوثان والقبر كذلك وثن يسمى ماذا؟ يسمى وثنا ولولا ذلك لأبرز قبره يعني أخرج من من بيته وفي لفظ لابرز قبره يعني الصحابة أي ولولا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعوا ولعنه من فعل ذلك لا أبرز قبره اي لدفن خارج بيته أبرز قبره يعني دفن خارج بيته أو مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم في البقيع لكنه ماذا لم يفعل ذلك خشيه ماذا الفتنة بقبره صلى الله عليه وسلم ولولا ذلك لا أبرز قبره غير أنه خوشي يا ان أن يتخذ مسجدا خشية خاشية خاشية هو النبي صلى الله عليه وسلم خشية أي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال أخرجاه أي البخاري ومسلم ويغني عنه قوله في أوله ولهما ولهما لأنه صدر الحديث بقوله ولهما عنها فلعله سفقة قلم وخشية خشية روي بفتح الخاء وضمها بالمنال للفاعل خشية وللمفعول خشية فعلى الفتح خشية يكون هو الذي خشي ذلك صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه عينذا يكون ماذا يكون ثم سببان يكون يعني لولا ذلك لا أبرز قبره لانه امرهم ان يدفن في الموضع الذي يقبض فيه وثانيا درءا لهذه المفسده درءا لهذه المفسده فاذا ذكر حكم واحد معلل به بسبب لا يدل على أنه محصور في ذلك السبب أو كذلك لا يدل على أن السبب لا يترتب عليه إلا حكم واحد بل يكون ماذا؟ يكون متعديا فالسبب الواحد قد يترتب عليه عدة أحكام شرعية قال وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة فلم يبرزوا قبره صلى الله عليه وسلم خاشية أن يقع ذلك غلوا وتعظيما لما تقرر عندهم من مناقضة ذلك لدين الإسلام مناقضة مناقضة مفاعله يعني كل منهما يناقض الآخر الشرك يناقض التوحيد والتوحيد يناقض الشرك يجتمعان لا يجتمعان عند المسلمين عند المسلمين هكذا نقيد لا يجتمعان عند المشركين وعند المرتدين قد يجتمعان يوجد توحيد وشرك في عبد واحد في زمن واحد فهو يقول لا إله إلا الله وهو موحد ويعبد غير الله تعالى ما حكمه قال هذا مسلم هذا ليس بمسلم ما قال هو مسلم ليس بمسلم بالاجماع ولذلك قال لما تقرر عندهم من مناقضة ذلك لدين الإسلام لا يجتمع الشرك مع مع التوحيد. ولذلك نص غير واحد من أهل العلم والنصوص واضحة من الكتاب والسنة لكن لمن أراد كلام الرجال فموجود من كلام تيمين رحمه تعالى أن الإشراك ينافي الإسلام وقال الناس قسمان إما موحد وإما مشرك لا ثالث لهما ألبت هكذا نص رحمه تعالى قال من مناقضة ذلك لدين الإسلام بما ابدى وأعاد صلى الله عليه وسلم من النهي والتحذير منه ولعن فاعله قال القرطبي رحمه الله ولهذا بالغ المسلمون ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأعلوا حيطان تربته أعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره محدقة يعني جامعة أحدق به بمعنى ماذا كانت محدقة به يعني جامعه لم يخرج شيء من القبر عنها وجعلوها محدقة بقبره خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة يعني هذا باعتبار ماذا باعتباري بعدما أدخل القبر فيه في المسجد حينئذ أحاطه بما, بما ذكر قال خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلي اذا كان القبر مستقبل بفتح مستقبل المصلي فتتصور الصلاة إليه هكذا فتتصور في الأصل فتتصور الصلاه إليه بصورة العبادة فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثه من ناحية الشمال لان القبله في ماذا في الجنوب قبل في في الجنوب حينئذ سيصلي أمام القبر فجعلوا ها جدارين كل منهما على هيئة الزاوية فإذا وقف يصلي إلى جهة القبر حينئذ لا يكون مستقبلا لي للقبر هكذا الذي اشتهر عند العلم قالوا حرفوهما حتى التقى على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. هكذا قالوا إذا كان كذلك فلا يكون ماذا؟ فلا يكون مستقبلا لقبره قال المصنم فيه ما ذكر صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح. ولو صحت نية الفاعل. يعني هذا محرم. هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر محرما ولو كانت نيته ماذا؟ ولو كانت نيته صالحة؟ وفيه ما ذكر صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل وفيه كذلك النهي عن التماثين في هذا الحديث يعني بنوا ماذا؟ بنوا فيه التصاوير وذم ذلك فدل ذلك على أنها ماذا؟ على أنها محرمة وتغليظ الأمر في ذلك قاتل الله هذا لا شك أنه تغليظ لعنة الله هذا تغليظ بل شديد ونهيه عن فعله عند قبره يعني اتخاذها مساجد قبل أن, يوجد القبر قبل أن يوجد القبر النبي صلى الله عليه وسلم منع أن يتخذ قبره ماذا مسجدا وأنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائه ولعنه إياهم على ذلك وأن مراده بذلك تحذيرنا عن قبره هذا هو المراد إذن ليس المراد فقط مجرد اخبار. أن اليهود والنصارى فعلوا وفعلوا وأن المنافقين فعلوا وفعلوا ثم من يخاطب بهذه النصوص يكون مبرا عن فعلهم ولو فعل فعلهم لا يكون ملحقا بهم إذا ما فائده هذه النصوص صارت ماذا صارت منتهيه الصلاحية يقول هذا باطل هذه دل على أن أكثر من ثلثي القرآن قد ذهب وزال ولم يبق إلا أشياء معينه تتعلق بماذا بالمسلمين والا ما نزل في المشركين كثير وما نزل في اليهود والنصارى كذلك كثير وما نزل في المنافقين كثير فإذا كان الناس يخاطبون بهذه الايات وتتلى على اسماعهم ويقرؤونها وقد يفسرونها ويقرؤون تفسيرها ثم لو فعلوا فعلهم أو أفعالهم وقالوا أقوالهم اعتقدوا اعتقاداتهم لا يكون الحكم حكمهم هذا باطل لا شك له من؟ من ابطل الباطل قال وأن مراده بذلك تحذيرنا عن قبره ومنها العلة في عدم إبراز قبره قال رحمه الله تعالى ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه هو أبو عبد الله البجل العلقي فتحتين ثم قاف بجلي لعلقي والعلق بطن من بجيله فعيل من كهلان ويقال جندب الخير وينسب الى جده سفيان صحابي مشهور مات بعد بعد ستين قال رحمه الله تعالى ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس اي خمس ليال والعرب تطلقه على الايام والليالي خمس أي خمس ليال وقيل خمس سنين والأول أظهر لكونه لعن أيضا وهو في سياق الموت من فعلهم وهو يقول عليه الصلاة والسلام إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل إني أبرأ البراءه هي التخلي أي أتخلى أن يكون لي منكم خليل قال في التيسين أي أمتنع من هذا وأنكره أمتنع من هذا وأنكره قال نفى أن تكون حاجته وانقطاعه إلى غير الله عز وجل والخليل أم قطع إليه المحبوب غاية الحب مشتق من من الخلة خل خل مشتق من من الخلة بفتح الخاء مشتق منه الخلة وهي تخلل المودة في القلب تخلل الموده فيه في القلب تخلل كما قال الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خلينا قال والخله فوق المحبه وهذا هو الصحيح بمعناها كما ذكر رواه وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يعني فرق بين الخله والمحبه هي عينها بل هي اخص المحبه اعم والخله اخص والخله فوق المحبه فان المحبه عامه والخله والخله فان المحبه عامه والخله خاصه وهي نهايه المحبه وبرئ من الشيء سلم وخلصا والبراءه يتخلك كما قال القرطبي رحمه الله وإنما كان ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته فلا يسع لمخالة غيره اختص ذلك بي بالرب جل وعلا قال ابن القيم رحمه وتعالى المحبة عامة والخلة خاصة وهي نهاية المحبة قالوا قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اتخذه خليلا ونفى أن يكون له خليل غير ربه مع إخباره صلى الله عليه وسلم بحبه لعائشة نفى الخلة وأثبت ماذا أثبت المحبة فدل على ان ثم فرقا بين النوعين صحيح ولا لا سئل من أحب الناس قال عائشة فدل ذلك على أنه يحب غير الله تعالى وعن لا ينافي ماذا لا ينافي الخلة مع اخباره بحبه لعائشه و لابيها و لعمر بن الخطاب غيرهم وايضا فان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين وخلته خاصة به بالخللين يعني من الجهتين من جهه الله تعالى وهو الخالق جل وعلا ومن جهه المخلوق قال هنا فإن الله ف هذه تعليم صحيح أو لا لانه ماذا نفى اني اضرا إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن إن والفاهنا تدل على التعليم تدل على على كأن سائل قال له لما تبرأت قال لأن الله قد اتخذني خليلا فإن،, فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا أي فلا أريد مع خلة ربي أحدا بل حسب ذلك يكفيني ذلك لئلا تزاحم خلة غيره خلته وفي إثبات أنه خليل الله ولا ينافي عبوديته لله تعالى وإثبات الخلة للبشر هذا موقف على النص موقف على على النص يعني لا يقال في زيد من الناس اجتهادا هذا خليل الله لابد من نص يدل على ذلك قال كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا لو إذا هذه لا لا يدل على الوقوع لو حرف امتناع للامتناع حرف امتناع للامتناع فيمتنع الجواب لامتناع الشرط يمتنع الجواب الذي هو ماذا لاتخذت ابا بكر خليل لامتناع الشرط لو كنت متخذا لاتخذت إذا لاتخذت الثاني امتنع لماذا لعدم وجود الأول إذا حرف امتناع لامتناع لو جاء زيد لاكرمته ما اكرمته لماذا لكونه لم يأتي إذا هذا واضح يدل على أن الثاني مرتب على على الأول قال فيه إثبات فضيلة الصديق رضي الله عنه إذ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الفرض والتنزل والتقدير متخذا خليلاً لاتخذ ابا بكر ولكنه لم يتخذه وفي صحيح مسلم ولكن أخي وحبيبي قال المصنف شيء محمد رحمه الله تعالى في المسائل فيه الرد على الرافضة والجهمية أما الرافضة فالثناء على أبي بكر وأما الجهمية فلإثبات الخلة لم ينفون ذلك إذا فيه الرد على الرافضة والجهمية اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقه ليسوا مسلمين يعني كفار سيما الغلات من الطائفتين غلات من الطائفتين قال وفيه التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة إذ النبي صلى الله عليه وسلم خصه دون غيره لو كنت متخذا التي ابا بكر إذا دل ذلك على أن أبي بكر هو أفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين وفيه إشارة إلى خلافته لأن من كانت محبته لشخص أشد كان اولى بالنيابه عنه من غيره يعني لو ثبتت الخلة فهي لابي بكر فدل ذلك على ماذا؟ ولسيما في الروايات الأخرى ولكن أخي وحبيبي. فدل ذلك على أن اول من ينوب عنه هو من كان جائزا لو كان متخذا خليلا لاتخذه يكون أولى بالنيابة عنه صلى الله عليه وسلم وفي إشارة لخلافته لأن من كانت محبته لشخص أشد كان أولى بالنيابة عنه من غيره وقد استخلفه على الصلاة بالناس وهي إمامة صغرى إمامة وغضب لما قيل له صلى الله عليه وسلم يصلي بهم عمر لم يرضى وإنما أراد ماذا نص على أبي بكر فدل ذلك على أنه هو الذي ينوب عنه في الخلافه الكبرى والإمامة الكبرى بعده صلى الله عليه وسلم قال وذلك في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم واسم أبي بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تايم ابن مره صديق الأكبر خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصحابه بالاجماع بالاجماع لا خلاف في ذلك البته ومناقبه مشهوره مات سنه 13 وله ثلاث وستون سنه قال هنا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد الا حرف استفتاح اي كذلك للتنبيه تفيد ماذا تنبيه المخاطب يعني انتبه مثل قول كثير من المتاخرين اعلم رحمك الله الا حرف الافتتاح واتخاذها اتخاذ القبور قبور الانبياء مساجد اما ان يكون سجودا لها تعظيما وعبادا سجودا لها تعظيما وعبادا وهذا الشرك الجلي السجود للقبور هذا شرك جلي يعني ظاهر واضح بين ويحكم على فاعله بماذا بالكفر قال إما أن يكون سجودا لها تعظيما وعبادة يعني يسجدون لقبول الأنبياء تعظيما لهم أو توجها منهم إليها حالة الصلاة يعني يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والسجود في مقابلهم والتوجه إليها حالة يعني يجعلونها قبلة, يجعلونها قبلة جمعا بين العبادة وتعظيم الأنبياء يعني عبادة الله تعالى وتعظيم الأبي وهذا شرك لكنه ماذا أخفى من الأول أخفى منه كلاهما شرك لكن الأول أظهر من من الثاني إذا سجدوا لها مباشرة حين هذا شرك أكبر وهو الظاهر وكذلك إذا جعلوها قبلة وقصدوا بقلوبهم ماذا التوجه إليها تعظيما لها تعظيما لها لأنه قد يصلي لا على القبله ولا يكفر قد يصلي لا على القبلة ولا, ولا يكفر قال رحمه الله تعالى جمعا بين العبادة عبادة الله تعالى وتعظيم الأنبياء وعلى كل تقدير فإنهم يستحقون اللعنة بذلك يعني بالأمرين والحديث أعم من ذلك فيشمله ويشمل بناء المساجد والقباب عليها لأن مساجد جمع مسجد مفع جمع مسجد حينئذ يشمل ثلاثة أشياء اولا ما يتعلق بالبناء وثانيا إذا صلى في المكان صلى كبر وصلى ثالثا موضع السجود وضع الجبهة على الأرض يسمى ماذا يسمى مسجدا الحديث عام الحديث عام حينئذ يشمل, يشمل الأنواع الثلاثة ويكون داخل في في اللعن والحديث أعم من ذلك فيشمله ويشمل بناء المساجد والقباب عليها قال صلى الله عليه وسلم ألا هذا تنبيه آخر فلا تتخذوا لا نهية تتخذوا هذا فعل مضارع مجزوم بلا نهية وجزمه انه فلا تتخذوا إذا نهي بالصيغة ويدل على ماذا يقتضي التحريم فلا تتخذوا القبور جمع ماذا جمع قبر كل قبر عما أو لا عما كأنه قال فلا تتخذوا كل قبر ودخل ماذا قبور الأنبياء وغيره وصالحهم قال فلا تتخذ القبور مساجد هذا عام يشمل قبره قبر غيره يحذر الأمة أن تتخذ القبور مساجد كالذين من قبله وأكد النهي فقال فإني أنهاكم عن ذلك يعني جمع بين الصيغتين جمع بين الصيغتين لا تتخذ صيغة نهي أنهاكم عن ذلك نهي أو لا نهي صرح باللفظ أنها وأتى كذلك بصيغة الدالة على التحريم هذا من باب ماذا؟ من باب التأكيد فلا يصح أن يقال هذا للكراهه بل يبقى على ظاهره وهو ماذا وهو النهي وهو التحريم قال رحمه تعالى وأكد النهي فقال فإني أنهاكم عن ذلك أي عن اتخاذها مساجد سد لذريعة الشرك ففيه النهي عن اتخاذ القبور مساجد من ثلاثة أوجه الأول ذم من كان قبلهم على ذلك يعني الذم دال على التحريم دال على على التحريم من تشبه بقوم وهو منهم العصر فيه التحريم والثاني تحذيرهم الا يتخذوها والثالث قوله فاني أنهاكم عن ذلك فبالغ في النهي عليه الصلاة والسلام نصيحة لأمته عن أعظم ما يحل به وهو الشرك الأكبر لأنه مفارقة لي للإسلام إذا ذم وثانيا قال لا تتخذوا وثالثا قال إني أنهاكم هذا يدل على ماذا؟ على زيادة تاكيد للتحريم ووالنهي لأنه يفضي بل هو وسيلة بل هو من أقرب الوسائل للوقوع في ماذا في الشرك الأكبر لأن الوسيلة إلى الشرك الأكبر متفاوتة بعضها شديدة القرب من الشرك الأكبر فكلما كانت الوسيلة أقرب إلى الشرك الأكبر كانت أعظم تحريما وإن لم تكن ماذا شركا في نفسها قال فاني أنهاكم عن ذلك هذا نهي باللفظ دون الأدات تأكيد لهذا النهي لأهمية المقام قال هنا فقد نهى أي النبي صلى الله عليه وسلم عنه في آخر حياته من هي عنه اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته أي كما في حديث جند وهذا وما بعده من كلام الشيخ سلام التيمية رحمه الله تعالى إذا نهى ثم إنه عليه الصلاه والسلام لعن وهو في السياق منفع واللعن يدل على أنه, ماذا؟ أنه محرم وأنه كبيرة من الكبائر لأن التحريم لا يستلزم انه كبيره صح او لا لان الصغيره محرمه اذن لا تتخذوا قد يقول قائل ماذا هذا يدل على التحريم إذن هو صغير من الصغائر قل لا قل لعن قاتله دل ذلك على ماذا على انه كبيره من من الكبائر قال في اخر حياته فقد نهى عنه في اخر حياته ثم انه لعن وهو في السياق من فعله قال كما في حديث عائشه رضي الله عنها لأن التردد على القبور يوجب التألها لأربابها تردد لفعل العبادة تردد لفعل العبادة حينئذ يكون موصلا إلى ماذا إلى تأليه وتأل هذه القبور ويورث عبادتها وسياق قال هنا ماذا ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله سياق أصل سواق سواق فعال قلبت الواو ياء لكسر السين ويقال قال وسياق وسواق هكذا سواق لعله سهون والعصر ماذا سوق سياق وسوق سياق وسوق مصدران من ساق يسوق قال شميل رايت فلانا بالسوق أي بالموت يساق سوقا يساق سوقا اما سواق فضل لعله تصحيف قال مصدران من ساق يسوق سوقا وسياقا كذا في القاموس قال واقتصر الجوهري على السياق والمراد السياق الموت مراد سياق الموت اذا شرع في نزع الروح سمي بذلك كأن روحه الشريفة تساقل لتخرج من من البدن قال والصلاة عندها من ذلك يعني والصلاة عندها عند القبور من ذلك من اتخاذها مساجد صلاة فعل الصلاة وإن لم يبنى مسجد أي من اتخاذها مساجد فمن صلى عند القبور فقد اتخذها مساجد اتخذها مساجد والمراد ماذا أنه داخل في النص إذا صلى عند قبر حينئذ نكون ملعونا أو لا يكون ملعونا قال فهو داخل في لعن الرسول صلى الله عليه وسلم ومرتكب نهيه شاء أم أباه وفائدة التنصيص على زمن النهي يقضي بأنه من الامر المحكم الذي لم ينسى يعني وهو في السياق لماذا قال نهى عنه وهو في السياق إذا في السياق يعني في نزع الروح هل يقول لن قائل بعد ذلك أن الحكم منسوخ الجواب لا يتعتى لماذا؟ لأن النسخ لا يكون إلا بوحي ولا يدخل فيه الاجتهاد البتة فقوله قال هنا ماذا يقضي بأنه من الأمر المحكم الذي لم لم ينسخ والمحكم هنا أراد به ماذا؟ الذي لم ينسخ وليس المراد به المحكم الذي يقابل متشابه وإنما هذا إطلاق آخر لكونه صدر في آخر حياته صلى الله عليه وسلم قال وإن لم يبنى مسجد وإن لم يبنى أي إن الصلاة عند القبور عند القبور واليها من اتخاذها مساجد الملعون منفعا ولو بدون بناء المساجد ولو بدون بناء المساجد فتحرم الصلاة في المقبرة وإلى القبور بل لا تنعقد اصلا هذا الصحيح في المسألة لا تنعقد اصلا لهذه النصوص وجاء في حديث مسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليه ان لا تجعل ماذا القبر فيه في القبلة تجاه القبلة حليلين تكون الصلاة باطلة قال هنا وهو معنى قولها خوشية أن يتخذ مسجدا أي معنى قول عائشه رضي الله عنها يحذر ما صنع ولولا ذلك لا أبرز قبره غير أنه خشية خوشية أن يتخذ مسجدا كما اتخذت اليهود والنصارى قبور أنبيائه مساجد وعن أبي سعيد مرفوع الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام أخرجه الخمسة وفي الصحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه رأى أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر قبر القبر لم يلتفت لم يدري عنه لا بأس بذلك يعني بمعنى ماذا أنه نبه فانتبه وليس المراض أنه صلى إلى القبر ولا يأخذ منه الجواز وإنما يرجع إلى ماذا إلى النصوص الشرعية الدالة على التحريم مطلقا قال القبر القبر فإنه مستقر عندهم ما نهاهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عند عند القبور بمعنى أن فعل عمر هنا يدل على ماذا على أن الصلاة إلى القبور لا تصح باطله ولذلك قال القبر القبر منبها لأنس فاستقر ذلك عنده أنه لا يصل إلى إلى القبور وفعل أنس لا يدل على اعتقاد جوازه لأن البعض يتمسك من مثل هذا النص لا يدل على اعتقاد جوازه فإنه لعله لم يره لم لم يره أو لم يعلم أنه قبر أو ذهل عنه فلما نبهه عمر تنبهها يجاب عن هذا الحديث عن, عن هذا الأثر بمثل هذا قالوا في هذا أمثاله ابطال الزعم من زعم أن النهي لأجل النجاسة لا تصلوا في المقابر النهي لأجل النجاسه هذا باطل وإنما النهي لأجل ماذا لأن الصلاة في المقابر تفضي إلى الوقوع فيه بالشرك الأكبر عبادتها دون الله تعالى وفي هذا أمثاله ابطال الزعم من زعم النهي لأجل النجاسة وهو أبعد شيء عن مقاصد الشارع بل العلة الخوف على الأمة من نجاسة الشرك هذا هو الصحيح في تعليل النهي عن الصلاة إلى القبور وكذلك في المقابر لأنها مفضية الوقوع في الشرك الأكبر كما هو معلوم من النصوص المستفيضه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسردا يعني هو خاطب الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة بماذا بالنهي والزجر عن قبر عن جعل قبره مسجدا ومعلوم القطع ماذا انهم لن يبنوا مسجدا على على قبره هذا مقطوع به من فعل الصحابه رضي الله تعالى فدل ذلك على أن اللفظ اعم من كونه ماذا بناء على على القبر قال فإن الصحابه لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا لما علموا من تشديده صلى الله عليه وسلم في ذلك وتغليظه ولعن من فعلهم وكل موضع هكذا قال ابن تيميه وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا لكونه اعد لها وان لم يبن فيه مسجد وقصد إلى الشيء توجه إليهم بل كل موضع يصلى فيه يسمى, يسمى مسجدا مكانا للسجود وهذا معنى ثالث زائدا على المعنيين الاولين البناء الصلاه في المكان مع الاعتياد ولو مرة ولو صلى مره بل لو سجد دون صلاه فقد اتخذه ماذا اتخذه مسجد المسجد مفعل محلا للسجود قال بل كل موضع يصل فيه يسمى مسجدا وإن لم يقصد وإن لم يقصد بذلك كما إذا عرض لمن أراد أن يصلي فأوقع الصلاة في ذلك الموضع الذي حانت الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه لو كنت مارا فصليت في طريق فقد اتخذت ذلك ماذا الموضع مسجدا لعموم الحديث قال فإنه يصير بفعل الصلاه فيه مسجدا فالاول في الأمكنة المعدة للصلاة وهذا في أي موضع صلي فيه وإن لم يعدلها وعلى هذا إذا صلى عند القبور ولو مرة واحدة وإن لم يكن هناك مسجد فقد اتخذها مسجدا قال كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أخرج البخاري ومسلم من حديث جابر أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وفيه وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا سمها ماذا؟ سماها مسجداً. سماها مسجدا قال فسمى الأرض مسجدا بمعنى أنه تجوز الصلاة في كل بقعة منها إلا ما استثنيا من المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها كالمقبرة والمكان النجس قال البغوي رحمه الله أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم فأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا تخفيفا عليهم وتيسيرا وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم وقول طهورا أراد به تيمم فعول بمعنى ماذا بمعنى أنه تحصل به الطهارة وليس المراد به أنه ماذا يرفع حدثا قال وفي المبالغة في النهي عن بناء المساجد على القبور كيف بين لهم ذلك اولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم بل لعن حالة النزع من فعل ذلك؟ قال كما قال صلى الله عليه وسلم جعلتني الأرض مسجدا وطهورة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.